واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج الاكبر ان الله, أن الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم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 فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم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 وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا, وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره أ ت خ ش و ن ه م فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 و أ و ل ئ ك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا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 ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم, وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها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 لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن, عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا, وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا انما المشركون نجس فلا يقربوا, فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إِنَّ الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون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 هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده ّ الشهور عند الله إ اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها منها أ ر ب ع ة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م وقاتلوا المشركين كافه كما, كما يقاتلونكم كافه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 ف ا ن ر و ا في س و ع ه النابلسي ل ل ع ي و م الاسلاميه اسماء ا ل ل ي ا في ا ل آ خ ر ة إلا قليل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 وقيل ق ع د و ا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خباله ولاوضعوا ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا, يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 إ ن ك م كنتم قوما فاسقين وما منعهم أ ن تقبل منهم نفقاتهم الا أ ن ه م كفروا بالله وبرسوله ولا ي أ ت و ن الصلاه الا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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا, إن كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أ ش د منكم قوه واكثر أ م و ا ل ا و أ و ل ا د ا فاستمتعوا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 ومنهم من عاهد الله لئن آ ت ا ن ا من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آ ت ا ه م من فضله بخلوا به, بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 قلنا لجهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا, جزاء بما كانوا يكسبون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 ت و و ل انما و أ ع ي ه تفيض من ل د م ح ز ن السبيل أ ا يجدوا ما إنما ا ينفقون ل على الذين ي س ت أ ذ ن و ن ك وهم أ غ ن ي ا ء رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا, وتفريقا بين المؤمنين و إ ر ص ا د ا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى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 إ ن ه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا وظنوا أ ن لا ملجا من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم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 ولا يرغبوا ب أ ن ف س ه م عن نفسه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا مخمصا ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون, ولا ينالون من عدو ليلا إ ل ا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون, ولا يقطعون واديا ل يَقْطَعُونَ و ا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافه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 يا ايها الذين آ م ن و ا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم